على أش الحميم وفي واحد وعشرين لجاء المقددين ليالي القاهرة عودي ليالي القاهرة عودي وحنباني عمر وطريبة والأهباب على مرشور جسول الله